تَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ هُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ قَدْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ابْنَ جَيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُزًا كَالرَّابِرِينَ ثُمَّ دَنَوْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّ لَكُمْ لَتَمُنُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْنِحِينَ وَبِالَّذِينَ أَبَنَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَجَاءَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فانثقنه الصوت وهو منيم فلولا انهم كانوا من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبدن وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتَحُوا حَتَّى رَدَّ كَلْبَانٌ وَرْهَلَ بَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِلَا تَوْرَ هُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ